لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به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 إلى ربها نظره ووجوه يومئذ باسره تظن أن يفعل بها فاقه كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق 111. والتفت الساق بالساق 112. إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى 114. ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى 116. لك ثم أولى لك أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُنُ طُفَةً مِنْ مَنِ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيَيَ الْمَوْتَى